ف أ ت ا ه م الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب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 ومن يشق الله فان الله شديد العقاب ما قطعتم من لينه او تركتموها قائمه على اصولها فباذن الله وليخزي الفاسقين وما فاء الله على رسوله منهم فما أ و ج ف ت م عليه من خير ولا ركاب ولكن الله, يسلط رسله ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير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 واتقوا الله إ ن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم و أ م و ا ل ه م يبتغون فضلا من الله ورضوانهم وينصرون الله ورسوله أ و ل ئ ك هم الصادقون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 والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا إ خ و ن ن الذين سبقونا بالإيمان ربنا اغفر لنا ا اغفر ل و إ الذين سبقونا ب ا ل إ ي م ا ن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 ربنا إ ن ك ر ؤ و ف رحيم أ ل م تر إ ل ى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب ل إ ن أ خ ر ج ت م لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا و َ إ ِ ن ْ قتلتم ُُِْْ لننصرنكم َََُْ والله َّ يشهد َُ إ ِ ن َّ ه ُ م ْ لكاذبون َََُ ل َ إ ِ ن نخرجوا ُ لا َ يخرجون ََُُْ معهم ََُْ و َ ل َ إ ِ ن ْ قتلوا ُُِ لا َ ينصرونهم َُُْ و َ ل َ إ ِ ن نصروهم َُُْ ليولوا ََُُّ الأدبار َََْ ثم َُّ لا َ ينصرون َُ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 أخاف الله، اني أ خ ا ف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أ ن ه م ا في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين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 هو الرحمن الرحيم هو الله هو الله الذي ل ل ه ا لا إ ل ه إ ل ا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له ا ل أ س م ا ء الحسنى يسبح لهما في السماوات و ا ل أ ر ض وهو العزيز الحكيم